قال رحمه الله وقال الكلبي عن أبي صالح ما اسمه وما حاله الكلبي هذا محمد محمد بن السائد أحسنت وما حاله كذاب أحسنت وهو رافضي متهم بالرفض ولد أسوأ منه حالا ما اسمه علي؟ شام, أحسن شام بن محمد بن سائب أسوى حالا من أبيه قال وقال الكلبي عن أبي عن بن عباس رضي الله عنهما إن عيسى استقبل رهطا من اليهودي فلما رأوه قالوا قد جاء الساحر ابن الساحد والفاعل ابن الفاعلة حسب الله بن عم لكن هذا كما ترى من طريق الكلبي لكن هذا حالهم مع نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الله نحو هذا أنهم اتهموا أمه بالزنا. هذا ثابت عنهم الشر والعياذ بالله. فإن اتهموا بالسحر واتهموا أمه بالزنا وما من نبي إلا واتهم بسحر. أي كاد نبي من الأنبياء أرسل إلى قوم وإلى أمة من الأمم إلا واتهم بهذا ووصم بالسحر كل ذلك التنفير وللوصول إلى ما أراد الوصول إليه من إبعاد الناس عنه وعن دعوته وعن الخير الذي جاء به هل أبدا يأتوا بشيء كبير ينفر عنه عند دعوته ويكون بذلك خيرا لهذا الداعي إلى الله لأن الحقائق تنكشف مع الأيام إذا كذبوا على الداعي إلى الله ما معه لأن يصبر فإن العاقبة له وهذه بشارة مصره أنه إذا كذبوا عليه كذب, كذب محضن هذه تعتور بشارنا أنه سينصر على هؤلاء الكذب وعلى هؤلاء الفجر قال قد جاء الساحر بن الساحرة والفاعل بن الفاعلة وقذفوه وأمه فعندما نسأل سؤالا نحويا قالوا اسم الظاهر لا يعطف على المضمر وهنا قد عطف وقذفوه وأمه أمن من النحا هنا قالوا الاسم الظاهر من قواعدهم لا يعطف على المضمر وهنا قالوا أقذفوه وأمه أه أه أه أعجل فتاح كي نعم تلك القاعدة في المضمر المرفوع لا يعطف عليهم اسم الظاهر وأما هذا مضمر منصوب وقذفوه وأمه فالمضمر المرفوع لا, يعرف عليه الاسم لا يعطف عليه الاسم الظاهر إلا بعد الفصل وأما المضمر المنصوب ضربتك وزيدا ما في مانع ضربته ومحمدا هذا ما في مانع وإنما المضمر المرفوع لا يعطف عليه الظاهر إلا بعد الفصل وهنا ليس كذلك أحسن قال وقذفوه وأمه فلما سمع إيساء عليه السلام دع عليهم ولعنهم فمسخهم الله خنازيرا فلما رأى ذلك يهودا رأسه اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته هكذا رؤوس الشر والعياذ بالله إذا شعروا بأنهم يفضحون ويكشف الستر عنهم تجل الحقائق لجوا إلى هذا الشر الذي سيذكره أنهم يجمعوا أصحابهم وزبانيتهم للشق وللفتك بالدعاة الله سبحانه وتعالى قال فلما رأى ذلك يهود يهودا رأس اليهودي وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته اجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلام وثاروا إليه يقتلوه. فبعث الله إليه جبريل فادخله في خوقة في سقفها رو أيش النفق روزنة في سقفها روزنة فرفعه الله إلى السماء في تلك الروزنة فأمر يهود رأسه اليهود رجلا من أصحابه قال له طيط يانوس طيط يانوس اسمه العلمية متعبة طيط يانوس لذلك يقول النحا أنه يتوسع في النطق بها ولا يلزم الشخص أنه ينتي بها على النطق الذي عندهم فإنه يتوسع فيها ما من يتوسع من أسماء العربية يقال له طيط يا نوس أن يدخل الخوخة ويقتله فلما دخل لم ير عيسى فأبطأ عليه فظنوا أنه يقاتله فيها فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فلما خرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه الله أعلم سيقفين ظاهر القرآن كما سيقول وقال وهب طرق عيسى في بعض الليل ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الأرض فأرسل الله الملائكة فحالت بينهم وبينهم فجمع عيسى الحواريين تلك الليلة وأوصأهم ثم قال لا يكفّر النبي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا تفرقوا جمعهم ونصحهم وأوصاهم لأنهم خاصته وهذا معلوم عند الناس أن الملوك يوصون خاصتهم وهكذا أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون أصحابهم وخاصتهم ببعض الوصايا ربما حيانا يوصون وصايا عامة وحيانا وصايا خاصة فعيسى جمع الحواريين وأوصاهم ومن ضمن ما ذكر لهم أنه سينبري منكم شخص ليقتلي عياذا بالله بدراهم يسيرة معدودة فيبيعني ويقتلني على ما ذكر لهم في هذه القصة والله أعلم هل هو كان من الحواليين هذا القاتل أم من غيرهم الله علم يكفين ظاهر القرآن قال ثم قال ليقفر النبي أحدكم قبل أن يصيح الديك ويبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتا أحد الحواريين إلى اليهود هذا الذي أخبر به عيسى قبل أن يحصل فأتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال لهم ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح فجعل له له ثلاثين درهما فأخذها ودلهم عليه ولما دخل البيت ألق الله ولما دخل ولما دخل البيت ألق الله عليه شبه عيسى شبه عيسى فرفع عيسى وأخذ الذي دلهم عليه فرُفِعَ عِيسَى وَأُخِذَ الَّذِي دَلَّهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا الَّذِي دَلَّلْتُكُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِهِ وَقَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ عِيسَى اللَّهُ أَعْلَمُ لَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ أَلْقَى شَبَهَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ أُنَائِخِ الَّذِينَ أَرَادُوا قَتْلَهُ وَمِنْ تِلْكَ الْأُمَمِ لَكِنْ هَلْ هُوَ من فنكتفي بقوله سبحانه وتعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه لهم ولكن شبهه لهم وإن الذين اختلعوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا تماع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما هذا يثبينا في في هذا الأمر الذي يحكي فيه بعض القصص الإسرائيلية يكفين هذا الذي جاء في القرآن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فيكفي هذا أما كونه من الحوارين الله أعلم من هو هذا الشخص بعينه الله أعلم قال فلم يلتفتوا إلى قونه وقتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى فلما صلب شبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب يظنان أنه عيسى عليه الصلاة والسلام أمه مريم وكذلك أيضا تلك المرأة التي عرفت الجميل له التي دعا لها فأبرأها الله من الجنون تبكيان عند المصلوب فجاءهما عيسى عليه السلام فقال لهما على ما تبكيان عندما من لماذا يا أخي سالم تحذفن هنا الألف من الميم هذه الميم حرف اسم استفهام هذه الميم هذه اسم استفهام فأين الألف التي فيها هي ما ما فعلت يا هذا هذه اسم استفهام وهنا ما في ألف فأين الألف التي هي تبع ما هذه التي هي من أسماء الاستفهام ماذا فعلت وما ما صنعت ما صنعته أه. تحذف إذا دخل عليها الجار أحسنته إذا دخل عليه حرف الجار تحذف ألفها علامة تبكيان فلا تكتب الألف علامة تبكيان لا علامة تبكيان من غير ألف فقال لهم علامة علامة تبكياني إن الله تعالى قد رفعني ولم يصبني إلا خير ولم يصبني إلا خير وإن هذا شيء شبهها لهم فلما كان بعد سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام إهبط على مريم المجدلاني المجدلانية على مريم المجدلانية اسم موضع في جبلها جبل ذلك المكان هكذا عندك المجدلانية اسم موضع في جبلها قال إهبط على مريم المجدلانية اسم موضع في جبلها وهو اسم موضع فإنه لم يبكي عليك أحد بكاءها ولم يحزن حزنها ثم ليجتمع لك الحواريون فبثهم في الأرض دعاة إلى الله عز وجل فأهبطه الله عليه فأهبطه الله عليه فاشتغل الجبل حين هبط نور فاشتعل, فاشتعل الجبل حين هبط نورا فجمعت له إنك فجمعت له جمعة ام ايه قال فجن بجمعت له كيف هذا سيقوم جمعت له ما يكون في جمعته انه قال حواريين ام حواريين ام فجمعت عند الحواريين ايش عندكم حواريون اذا خطا الذي عندي عندي فجمعت له الحواريين ما سيقرأ فجمعت إذا كان الحواريين فعندي على هذا خطأ فجمعت له الحواريون فبثهم في الأرض دعاة ثم رفعه الله عز وجل إليه وتلك الليلة هي التي تدخن فيها النصارى فلما أصبح الحواريون حدث